الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير وحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إلهكم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 ساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا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 فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوافهم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون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 كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانسروا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 الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وأنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاتفون ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما رسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم والعللهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَّوُوا الْسَّيِّئَاتِ أن يخسف اللَّهُ بِهِمُ الأرض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 يتفيغ ظلاله عن اليمين يتفيغ ظلاله عن اليمين والشمال يسجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابه والملائكة وهم لا يستكبرون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 السموات والأرض وله الدين واصب النف غير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسخ الضروف إليه تجارون ثم إذا كشف الضرع كم ذا فريق منكم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَغْرَاهُنَّ تُسَلِّمُ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ صُبْحًا لَّهُمْ وَرَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ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 بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى جرم مسمى فإذا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى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 إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ما أنفى حيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِيدَةٍ مَّسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ مِسْكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا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 إزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أف بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أوفوسكم أزواجه وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أَفَبِالباقِلِ يُؤمنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تُضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إن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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرُوْنَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْمِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إن في ذلك لا لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم وَمِن نَّصَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ضِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ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 الذين كنا ندعوا من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا.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 يعرضكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفلا إن الله يعلم ما تفعلون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 لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدموا بعد ثبوتها فتزل قدموا بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدي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 ولا تقولوا لما تصفوا السركم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين افترون على الله الكذب لا يفلحون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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين